وَالْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحْهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمْ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابون بذلك وَأَصْلَحُ فإن الله غفور رحيم والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعمة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن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 مَا تُنْذِرُ وَأَنَّ اللَّهَ سَوَاءٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالِاسْتِعْصَبَةِ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا مِنَ الإفت والذي تولى كذره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَثَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعبكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات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 عليكم ورحمته وأن الله رءوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأبر بالفحشاء والمنطر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 يومئذ يُوفِّيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون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 وصارهم وَيَحْفَظُ فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله غفير بما يصنعون وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يُبْطِنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْكَمُ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاللَّيْبَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُرُوهِنَّ وَلَا أينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو لسائهن أو لسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي من الرجال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 وَأَنكِحُوا الأيام منكم والصالحين مِنْ عبادكم وَإِمَائِكُمْ إن إِن فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَاسِعٌ الذين لا يجدون فَأَنفِقُوا فِيهِنَّ لَا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 ولا تكرهوا فتياتكم على البضوء إن أربنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلنا إِلَيْكُم آيَاتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 زيتونة لا شرقية ولا ضربية يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله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 وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ حَتَّىٰ لم يجده شيئاً ووجد الله عبده فوَفَّهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَبْضُ مَاتٍ فِي بَحْرِ الْلُّجْيِ يُرْشَأهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ من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 يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علن صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض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 غاديا فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى خريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم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 ولا يمكن أن لهم دينهم الذي اتبوا لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمة يعبدونني لا يسرقون وَمَنْ كَفَى وَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَأُطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَاواهُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ من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 على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 110. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والخواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهم جناح أي ضع في يابهن وير متبردجات بزينة وأي استعفنا خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمح حرج ولا على الأعرج حرج وَمِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بيوت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 فَإِذَا دَخَلْتُمُ بُجُوتَ فَسَلِّمُوا عَلَى أَخْوِكُمْ فَحِيَّةً مِنْ عِيادِ اللَّهِ الْبَارَكَتَهُ طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين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 وَدِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّبُونَ مِنْكُمْ لِوَذَىٰ فَالْيَحْذَرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَلْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيُنبئهم بما عملوا والله بكل شيء علیل